يا أيها المختار يا أيها المختار هذا اقول لمدحي والله طهر من سفاح الجاهليه احمد ذو سماك ربك في القرآن محمدًا الله ذو رأفة ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة الله, الله. سورة الدكتور بال بالامنيين الله الله سماك ربك في القران الكرام نادت Nadebikou, al الكرام Al-Qiram, Nadebikou, Al-Qiram, Al-Qiram, نادت بك أصل الكرام الكرام نادت بك أصل الكرام الكرام And the نادت الله الله, الله, الله. مادة. الله, الله. مادة. الولى الكرام ايوه كمان كده كمان ماذا بكوا السول الكرام الله الله ماذا نادت بكوا السول الكرام فبعد Loud. da da the da da Yeah. ]اه آه لا يحصف لك ناسر أو كاتب عذرا ولا الشعراء يا يغاوث النبث ار بمال وجودا ثم السلام Yeah, man. Mm -hmm. Why, Uncle Nick Adam? حب الحسين <حب الحسين رسيلة السعداء <تصفيق> وضياءه قد غم في الأرجاء سبط سبط You come to power after all that certain people that are ذا منه علينا نسل المصطفى الله الله الله الله الله. الله. الله. واضاء من الله الله. الله. وأضاء من قد في الارجاء الله الله الله الله, الله سبتم سبتم سبتم تفرع منه المصطفى والله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 يبقى الله الله تفاعل الله الله الله بوجه الله الله الله بوجه الله الله الله الله الله نعم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 فهو الكريم الله الله ابن الكريم الله. وجده خير الأنام الله الله دوق الله يا عيني را يرونا ما الكريم ابن الكريم, فهو الكريم, فهو الكريم خير الانام صلى الله خير الانام صلى الله عليه الكريم ابن الكريم وجده خير الانام خير الانام غير الانام الله, الله. الشفاء يا مختار انت نهبين ربي خدك طاغك من نور من نور من نور الله الله من نور الله on الله الله من نور و نور الله ربي خلد صاهم النور في احترام لذا هو That the